والبلد الطيب يخرج نباته بذن ربه والذي خمس لا يخرج إلا نكدا كذلك نشرق الآيات لقول يشكرون لقد أرسلنا إلى قوله فقع إني أخاف عليكم يوم يغضب عليكم ماذا بيوم عظيم قال الملأ من قومه ما لنا واقف في ضلال مبين قال لا قوم ليس بضلال ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لك وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل من منكم لينبركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فَتَذَغُرُ فَاَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِمَا كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَيْلَا لِعَادٍ خَوْفًا قَالُوا قَوْمَنَا يَعْبُدُ وَا مَا لكم مِنْ خِدَاعٍ خَيْرٍ فلا تتقرون قال الملو الذين تفروا من قومه إما لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكائدين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين